وعليكم السلام وعليكم السلام حضر الله بكاته ماذا تاضح يا أخوة؟ وعليكم السلام حضر الله بكاته الحمد لله يا أتي يا أخوة لو في أي خلل حد ما على طول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بقى بعض التنظيم بعد إذن إشراف صندوق الحرار أرجو أن يكون فارغ طلوب داز لأن المرة السابقة بعض الإخوة اشتكوا أن صندوق الحرار دائما مجهول في صوت واضح الشروع رضي هيخوه أجدكم الله خيراً أختنا الرحمة أو أخ رحمة الأخ رحمة يبقى أول تنبيه على إذنكم أرجو أن يكون في الحوار فارغ أجدكم الله خيراً أختنا الرحمة ثانياً الأسئلة انواع الدرس استكمال ان شاء الله للدرس السابق استكمال الدرس السابق ان شاء الله <تصفيق> في حد هنا ما حدش السابق اختياره اختياره ان شاء الله باذن الله ثانوي هانا ان شاء الله الدرس السابق الخميس الماضي والله مستعان والله مستعان طيب إيه خلص ما كملوش؟ ولا أبدأ؟ خلاص إن شاء الله اختنى مختار بإذن الله سنبدأ من جديد يبقى عندنا عدم الكتابة أثناء الدارس الأسئلة فقط فقط الأسئلة بعد ما خلص السلام الأخ اللي يدخل يلقي السلام أنا هوضع عليه وواقي المشتركين جزاهم الله عنه كل خير هيرض بالفم مش بغان كتابة إزاكم الله كل خير طيب أفضل الأسلام لإخوالي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في المحاضرة الماضية كان عندنا واجب وكان من يذكر الواجب السلام عليكم من يذكر واجب المحاضره الماضيه نسي الواجب؟, الواجب في المحاضره الماضية كان ما حكم علم الع... علم العقيده وعليكم السلام ورحمه الله كان ما حكم دراسه علم العقيدة من بحث في الامر من بحث في الامر يكتب رقم 5 الطلاب يا طيب من بحث في الامر يكتب رقم 5 ما حكم دراسة علم العقيدة لم يبحث في الأمر أحد علم العقيدة علم فرض عين يجب على كل مسلم أن يعلم معتقده الذي سيلقى به ربه جل جلاله يجب على كل مسلم أن يعلم معتقده الذي سيلقى به ربه جل جلاله تلخيص المحاضرة الماضية ستجدونه في منتدى بحث الطور أنشأته موضوعا باسم مدخل إلى علم العقيدة هناك تجد تلخيص عن المحاضرة الماضية نستهل محاضرة اليوم مسائل اعتقاديه هامه محاضرات اليوم بعنوان مسائل اعتقاديه هامه وهي ما هي العقل واهميه النقد ثانيا ما هي عقيدتنا ثالثا عقيدتنا في علماء الامه واضح حتى الان هذه فقرات المحضرة اليوم ما هي العقل واهمية النقل وما هي عقلتنا يا اخوة التذبزن والله مستعان انها على طول وانساء الله المحضرة المستجعة اولا تعرف العقل العقل هو ذلك تلك الملكة التي وضعها زق ضاق الأخذاء هي تلك الملكة التي وضعها الله في قلوب العباد وأعيد هي تلك الملكة التي وضعها الله في قلوب العباد وليست في دماغهم هذه الملكة هي التي تمكنهم من الملكة يعني المهاره او ثاني المهاره او الهبه او القدره والله المستعان تلك القدره التي وضعها الله عز وجل في قلب العبد ليستطيع بها ان يفكر ويستنتج ها اي سؤال بعد ذلك شاء الله بعد كل فقره سازعل هناك فقره الاسئله هذا العقل له حدود فكما نقول ان الحاسب الالي له مدخلات العقل له مدخلات ما هي مدخلات العقل الاذن والعين وال... والشم او الانف واللمس هذه هي مدخلات العقل واذا علمنا حدود هذه المدخلات علمنا الى اين يكون صقف العقل فبتجارب مثبتة علميا العين لها حد معين للهؤية والسمع له حد معين وكذا الأنف وقد آمن الإنسان واعتقد أن عقله لا يستطيع أن يدرك الجسيمات الدقيقة إلا بجهاز خاص فآمن بعجز عقله عن إدراك هذه الماهية والماهية تعني الكيفية أو الحقيقة آمن بعجز عقله عن إدراك هذه الحقيقة وعلم عجزه ثم آمن أنه هذا في الجسيمات الدقيقة فإذا تترفقنا إلى الجسيمات العظيمة مجرات الكون وحدود السماء آمن أنه لا يستطيع أن يرى فيها إلا بجهاز خاص ولذلك وجب عليه أن يزعل إلى حدود عقله المحدودة أما أهمية النقل فهي التي نتوصل بها إلى غيبيات الكون ويضرب شيخنا وإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التدمرية مثالا فيقول العقل عاجز عن إدراك المخلوقات وضاب مثالا بمخلوقات الجنة فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة أنهارا تجري في غير إخدود أن في الجنة أنهارا تجري في غير إخدود يعني ليس محفورا لها في الأرض تجري على سطح الأرض هكذا وأنها أنهار متقاطعة لا يختلط بعضها ببعض لو أردت أن تتخيل تتخيل هذا عدشت أي ما عجز فوزب عليك بعد عدزك عن إدراك المخلوق أن تيقن بعد عدزك عن إدراك ماهية الخالق والماهية هي حقيقة الزاك ثم ضاب مثلا آخر وقال أروح حتى الآن لا يعلم الإنسان مسلما كان أو كافرا حقيقة الروح فقالوا هي الدم وقالوا هي عرض يزول مع الإنسان المهم لابد أن ينطبق فيهم قوله تعالى ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي هذه مهيئة العقل بتلخيص شديد لماذا لنيق أثناء تجولنا في علم العقيدة أنها علوم نقلية يعني لا نتوصل إليها إلا بالنقل يعني بصحيح الكتاب بصحيح الكتاب والسنة فقط الأسئلة لهذه الفقرة واضحة في أسئلة في القسئية دي يا إخوة؟ ما فيش أسئلة؟ طبعا تصوط واضح؟ والله مستعان طيب ما هي عقيدتنا؟ قال ابن تيمية في مقدمة عقيدته الواسطية هذا شرف اعتقاد الفرق الناجيه المنصوره الى قيام الساعة اهل السنة والجماعه قال هذا اعتقاد اهل الطائفة المنصوره او هذا اعتقاد الطائفه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنة السنه يشير الى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرها من نصرها ولا من خزلها حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فنفصل هذه المقولة اعتقاد ما معنى اعتقاد لو حد عند سؤال يكتبقى خمسة ما معنى اعتقاد او عقيدة لو حد عندي اجابة يا اخونا الكلام دا كان من الماضي الفاتد ما تعرف العقيدة الايمان الاخر حركة معنا للمحاضر الفاتد لا سنذكر التعيش إن شاء الله الفكر يا إخوة لا سمحتم لقد قلت علم العقيدة علم النقلي إزاك الله خير من دكتور ويت لكن علم العقيدة علم نقلي من حضر معنا المرة الماضية يعني انا أرى إخوة قد حضروا المرة الماضية لكن لن أحرجهم بالسؤال علم العقيدة مشتق هل الاماني احمد تمام عشر عشر علم العقيدة مستقن من مادة عقدة وهو ما عقد في القلب لتبنى عليه افعال الجوارح مع الخالق والمخلوقين وال collegeski nagarsla أخي احمد هي ما عقد في القلب لتبنى عليه افعال الجوارح مع الخالق والمخلوقين وهناك تعريف آخر هو اليقين الجازم اليقين الجازم فإن وافق الواقع فهو سليم وإلا فهو اعتقاد فاسد وهناك اعتقاد ثالث تعريف ثالث هو ما عقد عليه القلب الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معطل قد لكن هذا ليس تعريفنا الذي تقرناه يا إخوة طالب العلم يأخذ ما يذكر ويحفظ نشير أن أقول لو سمحتم يا إخوة الإخوة التي تريد ان تسجل معي ترسل لي أسمائها اسمها واسم بلدها وثنها إلى البريد الالكتروني الخاص بي وساسكوف ان شاء الله في نهايه المحاضره الاخت زهراء الصوت اخ سمحت ممكن بس التنبيه للغرف ان ده لسه في قصه الدوت ده هو ما عقب عليه القلب عقدا محكما فلا يزول لماذا وفيكم لماذا لأن العقيدة تغنى على أذلة قطعية الدلالة قطعية الثبوت ما معنى قطعية الدلالة قطعية الثبوت يعني صحيح وصحيح لا تحتمل التأويل واضحا كيف ذلك من يستطيع أن يفرق بين الحديث المتواتر والحديث الصحيح الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع عن جمع بحيث لا يقبل الخطأ أو الزيادة أو النقصة هو الحديث الذي رواه جمع عن جمع بحيث لا يقبل اي زيادة او نقصان هذا هو الحديث المتواتر القرآن نقل النا بالتواتر والحديث الصحيح هو الحديث المنقول بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى من غير شذوز ولا إلا لا عليكم من تعريف الحديث لكن الاعتبار في علم العقيدة بالحديث الصحيح وليس بالحديث المتراتب لماذا سأثناء تزوالنا في درس العقيدة سنحتاج هذه هذه التعريف إذن عظفنا العقيدة وقلنا أنها تبنى على الحديث الصحيح وليس المتراتب هذه تعريف علم العقيد ثم يقول إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ما معنى السنة هذا سؤال ما معنى السنة أحسنت أخي أحمد طبنا على الحديث الصحيح للمتواتم لماذا لأننا لو أسقطنا الحكم على المتواتف فقط أسقطنا كثيرا من أحاديث الصفات والأسماء وما العل بالتواتف ما دام قد صح الحديث صح سندا ومتنا ما, ما علت التواتف وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ما معنى السنة السنة ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم من طيب أعرف يا إخوة والله لا يوجد تفعلها الله المستعان السنة هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحسنت أخي إمجي. هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرية هذه السنة بالنسبة لعلم العقيدة أما السنة بالنسبة لعلم حديث فهي كل ما واضع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أما السنة بالنسبة لعلم المصطلح فهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه وقال امام احمد في السنة التي تخص علم العقيدة قال السنة هي الدين والدين هو السنة قال السنة هي الدين ممكن تتخدمت السنة تختلف باختلاف العلم الذي يتناولها السنة من جهة علم الحديث هي كل ما واضع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل او تقرير أو صفة من قول كقوله صلى الله عليه وسلم من حقيس عمر بن خطاف إنما الأعمال بالنيات وفي ذوية إنما الأعمال بالنية وهذا حديث صدر به البخاري صحيح رحمه الله وهذا القول والفعل كقولي أمنا عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بوله واقفا فقد كذبكم طبعا حديث هناك إشكال فيه هو صحيح لأن صحابيا آخر وهو حزيفة بن اليمان على ما أذكر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله واقفا هناك فيها تفصيل الأمر لكن المقصود أن يذوي الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم سنحضر بك الأخير وصعب أخير وصعب أو تقفير كحديث الصحابي الذي قال الحديث المشهور في العقيدة أتى حبر من أحبال اليهود او يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف بك يا محمد إذا وضع الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع الى اخر الحديث فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نوادزه تصديقا لقول الحب او لقول اليهودي والحديث في الصحيح ايضا في البخاري على ما اذكر فهذا تقرير اما الصفة فهو كحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة لا بالطويل ولا بالقصير ادعج ابيض الى اخر الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهو من جهة علم الحديث كل ما واضع النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وفي علم العقيدة هو كل ما واضع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولا تخيصنا الصفة في علم العقيدة والثنة من جهة علم المصطلح هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب ذلك هذا تعيث السنة يقول فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة اهل السنة والجماعة والجماعة هي ما اجتمع عليه علماء الامة علماء الامة وان كان واحدا من يذكر عالم من علماء الامة كان يمثل الجماعة وحده هو الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن كان هو الجماعة وهو الإيمان بالله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في أسنة صحيحة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تجبيه من غير تك... تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تجبيه ما معنى التعطيل؟ ذكرنا في المحاضرة الماضية ما معنى التعطيل؟ التعطيل هو النفي التعطيل هو النفي وعليكم السلام عليكم وكيف اختنا امله التعطيل هو النفذ والتمثيل ويضم أيضا التشبيه داخل التمثيل وهو أن تجعل الله عز وجل مثيلا من خلقه او شبيها والفرق بين التمثيل والتشبيه هو أن التمثيل يقتد المطابقة والتشبيه لا يقتد المطابقة هذا الفرق هذا الفرق بين التشبيه والتمثيل والتحريف هو صرف اللذي عن معنى وهو التأويل التحريف هو صرف اللذي عن معنى وهو التأويل والتكييف أي ضرب ضرب كيفية لصفة الله عز وجل أي تغيير معنى اللفظ أحسنت مستمت نقول التكييف لماذا يمتنع التكييف لأن التكييف غير محتمل للإنسان بل إنه غير محتمل للملائكة أنقى وأضقى خلق الله عز وجل في حديث مرحبا من دفتر العسكري حديث اذا تكلم الله بالوحي سمع لي ابواب السماء صلصلا اذا تكلم الله بالوحي سمع لي ابواب السماء صلصلا وفي روايه اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماء للسماء صلصلا كجرس على الصفا فيصعقون فلا يذالون كذلك حتى ياتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقول يا جبريل فيقولون يا جبريل ماذا قال ربنا فيقول الحق فيقولون الحق الحق تخيلوا إخوتي في الله أن الملائكة يصعقون عندما اطلعوا على كيفية صفة واحدة وهي صفة الكلام صعقوا وهناك ايضا يوم القيامة عندما يأتي ربنا جل جلاله مجرد اتيان الله عز وجل الى ارض المحشر يصعق اهل المحشر ثم يافيقون فقال نفسه فاجد موسى اخذا بالعرش او بيد العرش فهذه مع سيدنا موسى زيد موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعلم استثنيا قال سيدنا فلا اعلم استثنيا ام خففت بساقه الطول يعني النبي صلى الله عليه وسلم شك هل صعق موسى ثم افاق قبله ام لم يصعق النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى فهذه عندما رأوا كيفية واحدة من كيفيات الله عز وجل لذلك نقول الكيفية غير معقولة وكما في الأثر الذي يروى عن إمام مالك عندما دخل عليه رجل وقال يا إمام أو يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطلق الإمام إلى الأرض ثم قال الكيف غير مجهول الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ثم امر بالرجو فاخرج ثم امر بالرجلي فاخرج رجع تصوصي اخوة في صوت كده بسم الله الرحيم في صوت رفض تاجيح إيجابي تكون في صوت الله المستعان الوقت مختاره لا يجي صوت طب يا اخوه اللي ما عندهوش صوت لو سمحتم يخرج ويرجع ثاني الله. بصوت السلام عليكم يا أخوة نرتب الأفكار اخوة. أول شيء تكلمنا عن ما هي العقل وأن العقل عاجز عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله عز وجل ثم تكلمنا عن طريف علم العقيدة ووضعنا ثلاثة تعريفات له وهو كما ذكرنا حتى لا أخذ وقت زيادا ثم, تكلم ثم تكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل وهناك سؤال هل صفات الله عز وجل حقيقية أم لا بالطبع صفات الله عز وجل حقيقية لماذا لأنه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغة عربية تصيحة سمعها منه الصحابة وهناك أثر معروف في ذلك حيث سمع عربي أحد الصحابة يقول قول الباري عز وجل من الصورة المائلة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم فاستنكر الأعرابي ذلك ولم يقتنع بأن الله أنزل هذا فاستدرق القاضي فوجد أنه قد أخطأ فأعادها فقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فقال الأعرابي الآن نعم عز فحكم فقطع ولو رحم ما قطع هذا يدل على أن الصفات كانت حقيقية فهمها العرب أي يا أخي محمد في المجموعة الف... خاصة أبدأ إن شاء الله قال الشيخ المرسل الحمد لله القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفات كي أبدأ أنه في شهر اللهم قال رحمه الله الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي فرجب إبقاء دلالة, دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان لأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بغير العلم شرح هذا الكلام يقول ما معنى الواجب إقالة دلالة أي لا أحذر الصفات عن ظاهرها يقول الله لما يا إبليس ما لك ألا تتجد لما خلقت بيدي نقول هذه يدين حقيقيتين طليق بجلال الله عز وجل بلا تكييف ولا تحريف لأن البعض وهم الأشاعره يحولوها إلى القدرة فيقولون معنى اليد هنا هي القدرة وهذا قول على الله بغير علم يقول الواجب في نصوص الكتاب والسنة وعليكم الصلاة والسنة الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير لأن الله أنزل القرآن بلسان عربين مظيم قال ربنا عز وجل بلسان عربي مبين وكان يخاطب عربا وقال ربنا عز وجل كتاب أنزلناه إليك ليدبر آياته لو كان المقصود ليس ظاهر نصوص كيف يحسن تدبر الآشاعر يقولون نثبت الصفات باللغض دون المعنى ويحرفونها إلى سبعة صفات ويقول المعتزلة نؤمن بالله عز وجل بلا معنى بمعنى له سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقذير بلا قدر وهذا نفي للكمال عن الله عز وجل وقولنا على الله بغير علم فيقول الشيخ ابن مفرمين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 من يحرف النصوص عن غير ظاهرها ويبتكر لها معاني جديدة يقول على الله عز وجل بغير علم لماذا لأن التأويل له معنيان أو له قسمان تأويل مزموم وتأويل مباح التأويل المزموم يقتضي ألا أصف المعنى عن ظاهره إلا لعلتين العلة الأولى وجود قرينة مع الصفة تحيلها أو وجود قرينة مع اللذ تحيله إلى معنى آخر كحديث أبي هرية رضي الله عنه الذي فيه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر فهنا البحر لا يركب هذه القرينة فواجب حمل المعنى على معنى آخر وهو إنا نركب سفينة البحر واضح؟ هذا معنى القرينة أو وجود دليل صحيح يحيل المعنى إلى معنى آخر من يأتيني بآية أحالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظاهرها إلى معنى آخر قوله تعالى والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فجاء الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم مهمومين وقالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه فالظلم للنفس داخل تحته كل ذنب وكل معصية ظلم للنفس فقال للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه قال ليس هذا الظلم وإنما الظلم الشرك وتلى قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فهذا تحويل للنص عن ظاهره بدليل صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير ذلك يعني إذا حول المعنى عن ظاهره بغير قرينة واضحة وبغير دليل صحيح يكون تأويلا مزموما وهو قول على الله بغير العلم يقول الشيخ مثال قوله تعالى بل يداهما بسوططان ينفق كيف يشاء لماذا نحيل هذه اللظة يداه الى الانعام او الى البركة او الى القدرة هل هنا تصف اللفظ عن معنى لا توجد هل هناك دليل صحيح عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه أحال المعنى إلى لفظ آخر لا يوجد إذن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين فيجب إثبات ذلك له فإذا قال قائل المهاد بهم القوة قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يزوز القول به لأنه قولنا على الله بلا علم واضح حتى الآن ونقول في أحاديث الصفات ندخل مستعينين بالله عز وجل لماذا لأنها شديدة يذكر عن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله عز وجل أنه جاءه أحد الناس فقال يا إمام إني لأكره أن أتكلم في الصفات أو إني لأكره أن أتكلم في هذا فقال والله إنا لأكره لها منكم ولكن ما دامت الأدلة قد جاءت بها ونفقت بها الآيات نتجرأ على الخوض فيها لكن ندخل فيها بالحيطة واتباع أوامر وإشارات أهل السنة يذكر عن الإمام الجويني رحمه الله وعفى عنه وهو من أئمة الفقه صاحب الورقات في أصول الفقه أنه قال عند الإمام الجويني دخل في علم الكلام حذبه أهل السنة أن لا يأخذ في هذا العلم لأنه علم مزمون بل قال بعض أهل العلم من خاض في علم الكلام شك عند الموت لكن هذا الإمام عفى الله عنه دخل في علم الكلام فلما حضرته المنية كان يقول ويحك يا جويني لقد, لقد خط في البحر الخضم وخط في الذي نهاك عنه أهل السنة وها أنت تموت على ذلك كما خاض فيها يا أخ خاض فيها فقال وها أنت تموت على ذلك والله لإن لم يتغمدك الله برحمة لتهلك يا جويني قال هذا ندم على مخالفة أوامل أهل السنة قال ويحك يا جويني أو ويلك يا جويني لقد خط في البحر الخضم وخط في الذي نهاك عنه أهل السنة وها أنت تموت على ذلك والله لإن لم يتغمدق الله برحمة لتهلك يا جوين فلذلك إذا تكلمت في الصفات أخي الحبيب وأختي الفاضلة أو قرأت في الصفات نقرأ بقواعد وهي أننا نثبت اللفظة لله عز وجل ونثبت المعنى المعروف الواضح بالمعنى اللغوي ونترك الكيفية إلى الله عز وجل وكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك وكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك يقول الشيخ القاعده الس... القاعده لو في سؤال في القاعده الاولى ارجو التوضيح هذه القاعده الاولى يا شيخ ابن صويمين واضحه الصوت مقول لي يا إخوة نعم بأكد الله وياكم أفتانا القاعدة فيها أي سؤال؟ والله المستعان وياكم القاعدة الثانية فيها اسماء الله يبقى القاعدة الأولى كاتفين وعليكم السلامة الله بكاته القاعدة الأولى كانت في الصفات أما القاعدة الثانية فهي في الأسماء يقول وتحت هذه القاعدة فروع الفرع الأول أسماء الله كلها حسنة أي بالغة في الحسن غايته لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوزهم الوجوه وحسنى هي صفة صيغة مبالغة من حسن يحسن فهو أحسن وهي حسنى صفات الله حسنى بالغة في الحسن غايته لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى مثال ذلك الرحمن فوسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي رحمة الواسعة يبقى الرحمن بمعنى رحمة الواسعة ومن ثم نعرف أنه ليس من اسماء الله عز وجل الدهر لماذا؟ لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر معنى أن الله مصرف الدهر ومالكه لقوله تعالى في الرياضة الثانية بيدي الأمر أقلب الليل والنهار واضح بمعنى لا بد أن يكون كل صفة الله عز وجل دال على صفة حميدة بالغة في الحسن غايته فإذا سئلنا كيف نجيب أيكم السلام ورحمه الله سئلنا كيف نجيب عن قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين معنى هذه الصفة ان الله عز وجل قادر على ان يواجههم بمثل افعالهم ان الله عز وجل على أن يواجههم بمثل أفعالهم لأن نفي القضاء في هذا المجال إثبات نقص لله عز وجل وهذا ممتع في حقه سبحانه وتعالى واضح هذه سأسأل عنها في المرى القادمة ما المراد أو ما تقول في قوله تعالى ويمقضون ويمقض الله والله خير الماكرين أي أن الله عز وجل قادر على أن يواجههم بمثل فعلهم لأنه انتفاء هذه الصفة عن الحاق للنقص بالله عز وجل والمكر في لغة العرب هو صرف المريد عن بغيته بحيلة. فإن كانت الحيلة حيلة خير فهو مقر حسن وإن كانت الحيلة حيلة سوء فهو مقر سيء يقول تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقوله تعالى ولله المكر جميعا أي ولله أسباب المكر جميعا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 وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصته ولا لحاطة به واضح هذه هذا الفرع أما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فمعناه إن من أسماء الله عز وجل 99 اسما من أحصى دخل الجنة وليس المراد حصف أسماء الله عز وجل بهذا العدد ونظير هذا أن تقول عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة واضح؟ أحسن تخافيف يعني إخبارت الحص الوخت أمل معنا الوخت أمل في المحاضرة الماضية أضافت إضافة جميلة تدبرتوها أثناء الأسبوع وكانت بعنوان سؤال قالت فيه هل هناك مذاهب في العقيدة وأجبت أنه لا توجد في العقيدة مذاهب وأنه مذهب واحد هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن التنبيه على هذا الأمر ضروري يا أخ أبو حميد عقيدة نموعة الاعتقاد هي حنبلية يذكر فيها الشيخ أقوال الشافعي والمالكي والحنفي وهكذا قال شيخنا ابن جبرين في شرح اللمعة قال العقيدة توقيفية وجميع الأئمة على اعتقاد واحد فهمت قصد أخر أبو حميد لو كنت تقصد المذاهب الضالة أحسنت. لا لأن الأخطة كانت تقصد على المذاهب يعني كانت تقصد هل هناك عقيدة حنفية وعقيدة حنبلية وعقيدة مالكية فكنت لا توجد أما قصدق المذاهب بالفعل ولكن نسميها عقائد لماذا؟ لأن تسميتها بالمذهب قد يوهم البعض أن كلها صحيح أما إذا سميناها بالعقائد فهذا يجل المعنى أئمة السلف وأئمة الخلف من أهل السنة والجماعة على عقيدة واحدة أما المعتقدات الأخرى نسميها معتقد أو عقيدة حتى لا نوهم السامع أنها صحيح لأن المذاهب في الفقر كلها صحيحة اجتهاد من علماء منهم من أصوا منهم من أخطأ من أخذ بكل ما فيها هي مذاهب ضل أحسن هي لغوية المذاهب لغوية المذاهب بمعنى اتجاه لكن حتى لا يعتقد السامع أنها مذهب كمذهب الثقة الفقر لا يا أخي أنا أقصد المذهب مذهب الإمام الحنيسة والإمام مالك والشافعي وابن حمد ومذهب الظاهري عندما يأخذون به المذهب الظاهري مذهب ابن حزم وهناك مذهب شفين السوري أيضا ويقال أن الشيئان البخاري مذهبه الخاص الذي ينهجه فيه الصحيح هذه المذاهب المعتبرة أما الشيئة عقيدة يعني إذا خاز علينا وليس الأوزعي أحسن أنا مثالا إذا قلنا الأشاعر لهم عقيدتهم إذا قام أحد فقهائهم ووضع مذهبا يكون المذهب باطل لبطان العقيده يبطل المذهب لبطان العقيده الشيعة لهم مذهب فقهي يبطل المذهب لبطان العقيده لماذا لانه لا يصح عمل مع بطان العقيده لانه لا يصح عمل مع بطان العقيده يقول الشيخ الفرع الثالث أسماء الله عز وجل لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فواجب الوقوف في ذلك على الشرع ولأن تسميته بما لا يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فواجب ثلوك الأدب في ذلك نشرحها توقيفية أي تؤخذ بالنقل توقيفية أي معتمدة على النقل يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص كاجتهادة الأشاعر الباطلة والمعتزلة لأدنى العقل لا يمكنه إدراق ما يستحقه وقد تكلمنا عن ذلك في ما هي العقل فواجب الوقوف في ذلك على الشابع ولأن تسميته بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق تعالى فواجب سلوك الأذب في ذلك واضحة واضح هذا الفضع كل ذلك يا إخوة ليست اللما وإنما توضيحات من الشيخ ابن عطيمين كيف نبدأ في دراسة الكتاب واضح الفرعة دا؟ واضح أستطيع أن تبت الفرع ورابع أخير نقطة. لأن تسميته بما لم يسمى به نفسه وإنكر ما سمى به نفسه جناية هل تقصد ذلك يا أخو محمد نعم هذا ينطبق عليه ما قال أبنى المسلمين منذ قليل وهو وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا قول على الله بغير علم لم يأتي به الشرع وقال تعالى وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ لذلك أنكر عليهم الله عز وجل أنهم سموه بغير ما سمى به نفسه أو زادوا أو نقصوا فقال تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو انكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى واجب سلوك الأدب مع الله عز وجل أي نقول آمنا به كل من عند ربنا هذه طريقة الذين أسنى عليهم الله عز وجل الذين قال فيهم وضاسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الفرع الثابع كل اسم من اسماء الله فانه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الاسر المترتب عليه ان كان متعدين شرح هذا العنوان كل اسم من اسماء الله عز وجل يدل على ذات الله كما قلناها اذا قلت الرحمن من اقصد الله عز وجل ذات الله عز وجل اؤمنوا بلصها وبمعناها وانها دالة على ذات الله عز وجل وتكييفها يعني ما مع التكييف التكييف هو جواب كيف او السؤال عن الكيفية بمعنى يا اخوة السلام من اخ واحد بس وهم الاشراف أقول كيف يرحم كيف يعطي كيف يتكلم هذا هو التكييف ممتنع عندنا كل اسم الله فإن أدل على عادات الله وعلى الصفة بمعنى إذا قلت الرحمن لابد أن تدل على صفة الرحمة لأن المعتزل يقولون الرحمن بلا رحمة والملك بلا ملك والمتكلم بلا كلام والسميع بلا سمع وهذا تجزء على رب العزة جل جلاله لكن نقول يا إخوة يعني علم العقيدة الإخوة تخرج من الغرفة ثم تعود لن تفهم والإخوة اللي تأتي لن تفهم فهذا مقصوده كل اسم يضل على الذات وعلى الصفر التي تضمنها وعلى الأثر المترتب إن كان متعدية ما معنى ذلك عندما أقول الله هو العزيز هل العزة متعدية أم لا بمعنى المتعدي هو الذي يطلب مفعولا له وعليكم الصلاة والكتور اختنا حياتي لله هو ما يطلب مفحونا له كمثال على متعدي الرحمن فالرحمن صفة لله عز وجل متعديا فأقول يرحم عبادة وهناك أثر أي وجود الرحمة ونزولها يقول للشيخ مثال ذلك في غير المتعدي العظيم فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة واضح؟ متعدي كل هذه ستكون أسئلة في المحاضرة إن شاء الله كيف نؤمن بالاسم غير المتعدي نثبت أنه اسما من أسماء الله عز وجل ونثبت أنه دالا على ذاته تعالى ونؤمن بما تضمنه من الصفة وهي العظمة المن متعدي فهو كصفة الله عز وجل والرحمن كيف نؤمن بالرحمن نؤمن بإسم من أسماء الله عز وجل دالا على ذاته عز وجل وعلى ما تضمنه من الصفة وعلى ما ترطل عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء واضح هذا الفرع الفرع يقول كل اسم من اسماء الله فانه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي اتضمنها وعلى الاسر المتأتب عليه ان كان متعديا هذا الفرع واضح والله مستعى نكمل القاعدة الثالثة ولا ننتهي إلى هنا لذلك الحد في صفات الله عز وجل يبقى أنواع الترتيب تكلمنا في الاول عن ما يجب على المسلم تجاه آيات الأسماء والصفات أو تجاه آيات الصفات ثانيا القرعدة الثانية وهي أسماء الله عز وجل القرعدة الثالثة وهي صفات الله عز وجل ويقول وتحتها فروع الفرع الأول صفات الله عز وجل كلها عليا صفات مدح صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلوم وغير ذلك ولله المثل الأعلى لماذا لأن رب كامل تواجب كمال الصفات واضح صفات الله كلها عليا والعلي من العلو فالله عز وجل عال عن خلقه بذاته عز وجل عال عن خلقه بذاته عز وجل يا إخوة وعال بصفاته عال بالذات والصفات ما الدليل العلو قوله تعالى سبي حسن ربك الأعلى وقوله تعالى اللي بحثي يا إخوان الأخ الوصح هيك التكلان فهذه الصفة الله عز وجل كمال ومتح ومن أحق بالمتح من الله عز وجل موضوع الدرس يفتفيد لمعطي الاعتقاد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يحب الثناء يقول إن ربكم يحب الثناء ولذلك أسنى الله على نفسه فقال في أول صورة من صورة القرآن الحمد لله رب العالمين والحمد هو الثناء وبذئت صور كثيرة بالحمد الحمد لله فاطل الثنوات والأرض الحمد لله الذي أنزل على عابله الكتاب ومن أحق بالثناء من الله عز وجل وهو أهله فهي صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه واضح إن شاء الله يقول ولأن رب كامل فواجب كمال صفاته أما إن كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه عز وجل كالموت والجهد والعجز والصمم والصمم والعمى ونحو ذلك الإخوة قد يزعجون من هذه الصفات ولكنها صفات أثبتها أهل الكتاب لربهم العجز والمرض والنقص والبكاء والجوع كلها أثبتوها لربهم أما نحن فيها عن ربنا عز وجل لماذا لماذا تمتنع في حق الله عز وجل صفة الموت والجوع والعطس وما شبهها من عنده إجابة يكتب بقم الله تفضل أخ محمد أحسنت لأنها صفة ناقصة لا كمال فيها فننفيها عن ربنا عز وجل وهنا عليها الدليل العقلي أن كمال الرب يقتضي كمال الصفات كمال الرب يقتضي كمال صفاته كمال ونزه نفسه ونحو ذلك لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص لأن رب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيض ونحن أغنياء وقال وقال اليهود يد الله مغلولة فرد عليهم وقال غلت أيديهم بل يذاه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فزجرهم وعنفهم لوصفهم له بالنقص نقبل يقول وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق بل لابد من التفصيل فتثبت لله في الحال التي تكون فيها كمالا وتمتنع عليه في الحال التي تكون فيها نقصا كالمكر والكيد والخداع ونحو فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله وتكون نقصا في غير هذه الحال فتسبب لله في الحال الأولى دون الثانية قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير المالك تكلمنا عن هذه ويقول إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ويقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم من يتفكر ما جوابنا على هذه الآيات الأخ الذي عنده الجواب يكتب أقم أربع حتى أن تفضل تفضل بماذا نرد على من يقول اننا لقد انجامس افعل احسنت اخ محمد دعني ان الله قادر على ان يواجههم بمثل افعالهم لانه نفي ذلك عن الله يقتضي نقصا يلحق بالله عز وجل تعالى الله عن ذلك يقول الشيخ فاذا قيل لك هل يوصف الله بالمكر مثلا فلا تقل نعم ولا تقل لا ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم أو كما قلت هو قادر على المكر بمن يمكر به أو يواجه الماكرين بمثل أفعالهم فهنا تكون صفاتك مال وليست صفة نقص الثاني هو من الفروع المهمة أن صفات الله عز وجل تنقصم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وأعلم بصفاته والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه ولكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها على الجزء الأول الصفات الثبوتية يعني الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه كالرحمن صفة الرحمة الملك الملك صفة الملك القدوس صفة الطفل العليم صفة العلم هذه صفات ثبوتية اي اثبتها الله عز وجل كيف نؤمن بها باسباتها لله عز وجل على الوجه الذي يليق به فكما يقولون صفات الخالق تليق بالخالق وصفات المخلوق تليق بالمخلوق أما الصفات الثلبية فهي ما نفاها الله عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لأن النفي لا يكون كمالا حتى تضمن ثبوتا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام يمدح الله بنفي مبدل وبإثبات مفصل أرجو كتبة هذه القاعدة يمرح الله بنفي مبدل وإثبات مفصل ما معنى هذا الكلام نفي مبدل أي نسبة النفي مع إثبات الضد بمعنى إذا قلنا ولم يكن له قفوا أحد نفينا عن أن يكون له قفوا لله عز وجل فهل هذا متح إذا قلت لملك من الملوك أنت لست ضعيف هل هذا متح بل قد يكون ذمًا إذا قلت له أنت لست جاهل هذا قد يكون ذمًا أما إن قلت له او اذا اعتقدت انك لست جاهل بمعنى انك عليم هنا يكون النفي متحن واضح هذا المفهوم الواضح اكتبه واحد لا يكون لا ينضح الله عز وجل الا بنفي مفدل واسبات مفصل يعني الاسب... لا ما معنى نفي المفدل نفي مبدل يعني أقول الله أقوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ما الذي نفيته هنا نفيت الولادة والإيلاد هل هذا مدح لا يقول مدحا إذا أثبت الغنى لله عز وجل وهو مستغن عن أن يكون له ولد ومستغن عن أن يكون ولد مثال آخر أوضح مثال هو قولنا لا إله إلا الله هذه فيها النفي والإثبات عندما أقول لا إله هذه ليست هذا ليس التوحيد إلا الله هذا التوحيد فأنفي شيء وأثبت ضد أنفي العوز والحاجة وأثبت الغنى أنفي الجهل وأثبت العلم يعني عندما يقول الله عز وجل ولم يكن له قفوا أحد هذه الصفة تتضمن صفتان صفة سبوتية إثبات الغنى عن الولد والزوجة والوالد لله عز وجل وصفة سلبية وهي نفي العواج والحاجة عن الله عز وجل وضح أخي محمد هذا قول ابن تيمية لا لو يا إخوة ما فيش حرج ان شاء الله لو في اي شيء مش واضح استبيكوا علي هذا القسم الاول لا يمدح الله الا بنفي مبدل يعني نفي مبدل الى اثبات نفي مبدل الى اثبات الا هو التغيير ببديل و... ولا يظلم ربك احد أحسن. احسنت مفتتاج. أسأل الله عز وجل أن يعزكم بالعلم هذا مثال جميل ولا يظلم ربك أحد هل هذا في حد ذاته مدحنة الله عز وجل لا يكون هذا مدحا إلا إذا نفيت الظلم وأثبتت العدل واضح لي ولا يظلم ربك أحد لا تكون مدحا إلا إذا نفيت الظلم وأثبتت العدل وقوله تعالى وقوله رحمه الله وإثبات المفصل أي إثبات على وجهه بمعنى عندما أقول والله غفوظ رحيم هذه صفة سبوتية أثبت الرحمة والغفان أو المغفرة لله عز و لا تقتضي إلا الإثبات واضح مقوطة الشيخ ابن تيمية؟ ما هي؟ ما هي مقوطة الشيخ ابن تيمية؟ أحسنت مقتتاج لا يمضح الله عز وجل أحصد أخ محمد لا يمضح الله عز وجل إلا بنفي المبدل وإثبات المفصل نعود لكلمة من الشيخ الوصيمين يقول والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله لأن, نفيه لأن الله نفاها عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل ننتقل للفعل الثالث الموابق واحد الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها بمعنى أنها ملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عنه كقولنا رحيم كقولنا سميع بصير عفوا كقولنا سميع بصير فهو كان ويكون وكائر إلى الأزل سميع بصير صفات ثابتة لله عز وجل لا تنفك عنه صفات تثبت بثبوت الزات لله عز وجل وصفات فعلية هي التي تتعلق بمشيئته ان شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستبائع على العرش والمجين بمعنى ما هي الصفات الفعلية الصفات التي تثبت لله عز وجل في أحيان ثم تنفى عنه في أحيان أخرى كالاستبائع على العرش والمجيء. لا تنفى اوضح مجيء الله عز وجل يوم القيامة يأتي يوم القيامة او اوضح المثال اقرب الى العقول عندما اقول الله رحيم هذه صفة فعلية ان شاء رحم وان شاء لم يرحى عندما اقول الله زو عذاب شديد هذه صفة فعلية إن عذب وإن لم يعذب لكن يا إخوة الله عادل ما تقول في هذه الصفة ثبوتية ذاتية أم فعلية الله عادل او العدل وهي من اسمالها عز وجل هل هي اصلة ذاتية ام فعلية اجابة الاخ محمد ذاتية وهذه اجابة صحيحة ملك الملك ذاتية لماذا لان اذا نفيت عن الله عز وجل او انتكت عنه ولو لبضعة دقيقة من الوقت ألحقنا بالله صفة نقص وهي الظلم وهذا ممتنع في حق الله عز وجل تعال الله عن ذلك علوا كبيرة فهي صفة ذاتية أطرح سؤالا ومن لا يستطيع الإجابة عليه ليس عليه شيء لأن سوشرح بعد ذلك صفة الكلام لله عز وجل ذاتية أم فعلية لن يجيب عنها إلا من درسها علم قبل ذلك او قرأ فيها الكلام ذاتية أم فعلية أحسنتم تاجي حجابي أحسنتم برق الله فيكم أحسنتم في استوضع صفة الكلام يقال عنها قاعدة اكتبوها كلام الله عز وجل ذاتي من حيث النوع فعلي من حيث الآحاد كلام الله عز وجل ذاتي النوع فعلي الآحاد سأشرح كتبت ما معناها وعليكم السلام عليكم صفة ذاتية حيث النوع أي أنها صفة فصفة الكلام ملازمة لله عز وجل سوضح تاجي هناك طريف آخر الكلام اكتبوه يقال الله عز وجل. كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد كلام الله عز وجل قديم النوي حد... أخي هل فعندك استراك كدفته كلام الله عز وجل قديم النوي حادث الآحاد كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحد بمعنى النوع هي أنها صفة صفة لله عز وجل لا تنفك عنه لماذا لا أقول مثال علينا نحن كبشر الأخ أبو شاهد الكتابة والأخط رحمة والأخ عليك التقلال الكتابة السنة دا سنة من نوع كلامي منذ لد لا عليك يا أخ عليك التكلم لا عليك عفو الله عنك عفو الله عنك مفتنى. منذ لد وأنا أتكلم في صوت إخوة في صوت منذ لد وأنا أتكلم إذن كلامي ملازم لي منذ وجودي أما الله عز وجل طب اكتبه الأخ أو شهد يخرج يدخل تاني الله عز وجل كلامه من حيث النوع ذاتي لا ينفك عنه لأن الله عز وجل أول وآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن فهو متصف بالكلام كصفة وكنوع منذ الابد الى الازل اما الاحاد وهي القرآن او اعطي مثال علي انا انا الان متصف بصفة الكلام حتى اثناء الصمت ساسمت اثناء صمتي كنت متصفا بصفة الكلام وانا اتكلم هذا الكلام اسمه الأحاد أحاد الكلام يعني واحدة من الكلام كلمات فالله عز وجل تكلم بالوحي ويتكلم بالقضاء ويتكلم بأمور للملائكة لا نعلمها مفهومة كلام الله قديم النوع حادث الأحاد أخير فالمفهومة الأخوة لو مفهومة اكتب واحدة ما ينفعشي إخوة تسيبه محضرة عقيدة في حرص مش مفهوم حادث يعني الله عز وجل طب يا إخوة الإخوة الإشراف بعد, بعد المحضرة عايز الأخ المسؤول على المنطلة نفسه يكلمني على الخاص لأنه يبدو أنه لم ينوه عن المحاضرة الإخوة التي تأتي وسط المحاضرة لا تفهم شيء كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد قديم النوع فهمناها حادث الآحاد أي أنه تكلم بالقرآن ثم تكلم بالتوراء ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن ويتكلم ربنا عز وجل متى شاء بالكيفية التي شاء نؤمن انه يتكلم كما اخبر على الوجه الذي يريد واضحة الاختلت ساعت عن معنى حادث واضحة ولامسان طب انا تقريبا هيكون صعبه الانتهاء حتى ان صرعه واحده حادث يعني اخشى ان فيها سيئا فيتعدى فيها حق الله عز وجل والله اعلم متغير والله اعلم إن كان في استقراك فلي بدني أحد الإخوة أحسنت يا أخ أقصد في اللا... برق الله برقة الله فيكم الحدوث لا أقصد أن الله عز وجل متغير أقصد أنه تكلم معنى كلمة حادث يا أفتنى أن الله عز وجل تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن ويتكلم بأوامر للملائكة وبقضاء يقضيه متى شاء بالكيفية التي شاء واضحة كذا وضبما متى شاء كيفما شاء أحسنت يا خافيس نقول العدل حادث أم ثابت لله عز وجل ثابت الضحمة والعقوبة حادثة أعذب هذا ولا أعذب ذاك وأنزل العذاب في وقت معين واضحة؟ وربما كلم الشيخ ابن عطيمين وربما تكون الصفة ذاتية فعلية ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزل متكلما وباعتبار حال الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته تعالى يتكلم بما شاء متى شاء واضحة يتكلم بما شاء متى شاء كمثل يعذب من شاء متى شاء الفضاء الخطة هو بقى فرع واحد أنهيه ثم نبدأ في اللمعة من المحضرة القادمة ان شاء الله سأتكلم في في سرعة ان شاء الله الفرع الرابع كل صفة من صفات الله عز وجل فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة السؤال الأول هل هي حقيقية ولماذا انا يدز طب حد يجيبها, الم... يجيبها, يجيبها السؤال الاول هل هي حقيقيه ولماذا السؤال... السؤال الثاني هل يجوز تكييفها ولماذا السؤال الثالث هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا السؤال الأول هل هي حقيقية أعيدها يا أخي هل هي حقيقية أم لا ولماذا السؤال الثاني هل يجوز هل يجوز تكيفها ولماذا السؤال الثالث هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا فجواب السؤال الاول نعم حقيقية لان الاص... الاخي طوبة لو سمحتم الداسة ينتهي وتكلم مع الاخت كما تشاء او الاخر كما تشاء او, كما تشاء او السؤال الاول نعم حقيقية تكلمنا في ذلك اول محاضرة الصفات صفات حقيقية منطبقة مع الله عز ودل لا يزوز العدول عنها الا بدليل واضحة دين لن اشرح اول محاضرة جواب السؤال الثاني هل يجوز تكيفها ولماذا لا يجوز والدليل قوله تعالى ولا يحيطون به علما عندما تكلمنا عن كلام رب جل جلاله الكلام وحده جعل الملائكة يصعقون ادركوا كيفية الكلام فصعقوا هل نستطيع نحن كبشر ان ندرك كيفية صفة الله عز وجل لا نستطيع لا نستطيع لان العقل لا يمكنه ادراك كيفه ذات الله عز وجل السؤال الثالث هل تماس صفات المخلوقين ولماذا لا تماسي صفات المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولان الله عز وجل مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص المخلوق ناقص بطبيعته الأخ صفاء, أو الأخ صفاء. المخلوق ناقص بطبيعته فلا يجوز أن نقول يد الله كيد خلقه أو نقول وجه الله كوجه خلقه أو نقول نفس الله كنفس خلقه كل هذه الأمور ستأتي معنا في, المح في المحاضرات القادمة إن شاء الله لكن نثبتها على وجه لا يليق إلا بالله عز وجل الفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل كما قلنا يقتضي التطابق والتجميع لا يقتضي التطابق هذا الفقر بين التمثيل والتجميع اما الفقر بين التمثيل والتكييف التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل يعني اقول يد محمد كيد احمد فانا كيفت الصفة وعطيت لها مثال واضح أما التكييف هو ذكر كيفية الصفة غير مقيدة المماثل كأن أقول يد محمد صغيرة بها خمس أصابع رقيقة إلى آخر إلى آخر هذه تكييف لم أعطي لها مثال لكن وصفتها لك كيفتها لك فهذا الفرق بين التكييف والتمثير الشيخ يعطي مثال يقول التمثير كأن يقول قائل يد الله كيد الإنسان والتكييف أن يقول أن يتخيل يد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أي مخلوقين فالأجوزة التخيل جميل جدا هذا الكلمة الشيخ المطايمين يقول ضرباً بالصيل على التكييف ما هو؟ يقول أن يتخيل الإنسان يقول التكييف أن يتخيل في صوت إخوة؟ في صوت لا في اسمك واحد سمعت السطوضح واضح؟, واضح ان شاء الله اكتبوا للاخوة اللي من شعرانه السطوضح يطلع ويطلع ويطلع وخش تاني يقول أنا الكلام جميل جدا فاريد ان يسامه الجميع يقول التكييف ان يقول ان يتخيل انسان صفة لله عز وجل لا تشابه صفات المخلوقين هذا كلام مهم جدا فكان يقول مثلا لله يد هكذا وهكذا وهكذا هذا ممتنع هذا لا يجد حرام لأنه مع أنه نفى أن يكون كصفات المخلوقين لكنه كيف لها كيفية معينة واضح هذا كان مهم جدا لو في درس ارجو الاستدراك واضح يقول التكييف ان اقول ان اتخيل لله عز وجل كيفيه معينه وما ورده ان اقول ان لله كيفيه احسنت اختامنا بقدر يوسف انا اقول ان لله كيفية معينه انتوا بتكتبوا الاخ نقطه ضايه ان يخش يطلع, يطلع خش تاني لا ساعتي يا اخوه لو في صوت اكتبوا اللي ما عندهمش صوت يطلعوا يخشوا تاني بصوت الله يقول التكييف ان اتخيل لله عز وجل كيفيه لا تماثل كيفيات المخلوقين فالشيطان يضحك علي يدخل يدخل علي من مسخر خبيث يقول انت لا تشبه ولا تمثل أنت تتخيل كيفية ليس كيفية المخلوقين لكنه أيضا تكييف لأنك اعتقدت لله كيفية من أدراك هل أوحى الله عز وجل إليك أن هذه كيفية وهذه الصفة هل جاء في دليل صحيح كيفية هذه الصفة الصفة لم يأتي إذن لابد عليك ما التسليم فيها والتسليم بالكيفية ليس بالمعنى وأضيحها لكذا القاعدة الرابعة والأخيرة في هذه المقدمة الشيخ بن عصيمين يقول فيما نرد به على المعطلة المع... من هو المعطلة يا إخوة بسرعة نرشت الساكرة من هو المعطلة أحسنت محتاج المعطلة هم النفا بعض الصفات أو كل الصفات ولو نفى هل لو نفيت أحسنت أخي أفير. هل لو نفيت أو هل لو أثبت أجل أخوي هل لو نفيت صفة واحدة وأثبت لله عز وجل 98 صفة أثبت لله عز وجل صفة واحدة نفيت عن الله عز وجل صفة واحدة وأثبت كل الصفات أكون معطل أم أكون لغير معطل معطل نعوذ بالله من التعطيل أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم فتن العقيد اللهم أمين حتى لو أثبت حتى لو نفى صفه واحده واثبت جميع الصفات هو معطل لان الصفات توقيفيه من الله عز وجل المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من اسماء الله او صفاته احسنت اخي ياسر باسمك هم الذين ينكرون شيئا من اسماء الله وصفاته او صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤوله كيف يحدث النصوص كمثال وكلم الله موسى وقلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما الفاعل هو الله والمفعول هو موسى لما نقول هو موسى اي ان الله الذي تكلم وكلم الله موسى تكليما يقولون لا مو فهم ب يكون لا ولكن الاصل فيها او معناها وكلم الله موسى تكليما يريدون ان يحذفوا احسنت يا الزعيم لكن الايه ذكرتها اخونا الزعيم ليس ان ايه صفات الخشية هنا يا إخوة الخشية إنما يخشى الله من العبادين العلماء صفات المخلوقين أم صفات الله عز وجل المخلوقين أما نحن نتكلم عن التأويل والتحريف والتعطيل في صفات الله قوله تعالى وكلم الله مُوسَى تَكْلِيمًا فالمتكلم هو الله يريدون أن يحرفوا فيقولون وكلم الله موسى تكليما يجعلون الفعل هو موسى تحكى في هذا الآن القصة أن أحد المفتدع ذهب إلى الإمام القاري وهو أحد أئمة القراءات السبعة إخوة دريس التجميل يفهمون ما يقول القراءات عندنا سبع قراءات متواترة وثلاثة صحيحة مجموعها عشرة احد وامتقات السبعة ذهب اليه احد المعطلة المؤولة نفا فقال له اقرأ لنا وكلم الله موسى تكليما فرد عليه وقال وان قرأتها لك كما تريد ماذا تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كيف تؤولها وماذا تفعل مع قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي فلم يشهد جوابا لم يشهد أن يجيب لماذا؟ لأنه هناك كثير من الآيات في إثبات سفر الكلام هو أراد أن يؤول ويعطل ماذا نرد عليهم؟ هذا يحفظ وس أسأل عنه في المحطة القادمة يقال لهم أنتم تتكلمون بخلاف ظاهر النصوص أنتم تتكلمون بخلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح وليس عليه دليل صحيح كما قلنا ما شروط التأويل المباح الإخوة التي نحضر الأول ما شروط التأويل المباح الأخوة الذين عندهم جواب يكتبوا قم أربعا طيب أنا أنتظر من أخ محمد و أخت التاجي الشروف التأويل مباح احسنتم هذا شرط هناك شيطان قد ذكرتهما في اول المحاضره احسنتم هناك شيطان قد ذكرتهما في اول المحاضره اجيب انا اذا الاخوه لا تكتب معي لا تكتب معي قلت التاويل المباح لابد ان يتوفر فيه شرطان ان يكون هناك قرينا تصرف اللفظ عن ظاهره وضفت مثال وقلت يا رسول الله ان نركب البحر فالبحر هنا قرينة توجد صرف المعنى عن ظاهره لأن البحر لا يركب ويكون التقدير يا رسول الله ان نركب سفينة البحر أشغل الثاني أن يكون على التأويل عن الظاهر دليل صحيح وذكرت قول الصحابة عندما نزل قوله تعالى والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه يقصدون الظلم يقصدون الظلم الذي هو داخل في كل الذنوب فكل الذنوب ظلم فقال يا رسول الله في صوت يا إخوة في صوت فقال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فقال ليس هذا هو الظلم وإنما الظلم الشرك بالله وقرأ قوله تعالى يا منية لا تشترك بالله ان الشركة يضم العظيم هنا أمر في غاية الأهمية الدليل على صرف المعنى عن ظاهره هل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الاجتدلال بالآية الأخرى تفكروا معي أنا قلت لابد أن يكون هناك دليل على صرف المعنى عن ظاهره الدليل هنا الحديث وهو أن النبي قد أول الصفة أم الاستدلال بالآية اجتهد و... و... ومن يخطئ لا عليه يكفيه شرف المحاولة ها الأخ الزعيم قال يستدلال بالآية من يقول لي بدوله الحديث لماذا تاج حديث ولماذا يستدل بآية طيب أدين حتى لنطيل حتى نختم من المحاضرة أحسنت مختاج لا يا أخي احنا نحن قلنا أنت أتيت في مطفل المحاضرة قلنا أن العقيدة علامة ابن العقيدة سؤال علامة ابن العقيدة ها أحسنت أخي محمد ويتاني الكتاب صحيح السنة هذه أدلتنا أدل قطعية السبوت قطعية الدلالة لا نحتج في العقيدة إلا بالأحديث الصحيحة قد نذكر بعض الأحيات الضعيفة للاستئناس لتوضيح كلمة توضيح معنى توضيح اسم صحابي نستخدم الحيث ضعيفة لكن الاستدلال بالأحيات الصحيحة فهنا الاستدلال بأن النبي هو الذي أول لأن لو كان التأويل بالآية الأولى الصحابة أضرى الخلق بالقرآن الصحابة لو كان التأويل بالآية الصحابة يعرفون الآية هل يعقل أن الصحابة جميعهم لا يعرفون الآية لكنهم يعرفون أنه لا يستدل على تأويل آية بآية أخرى فربما كان مقصود الله عز وجل مختلف لكن النبي هو الذي اوقع الآية على الآية هو الذي قال مقصود الله عز وجل هو الظلم الذي مسكوث آية أخرى لأن بعض المؤولة وسنمر عليهم أثناء الكتاب بعض المؤولة والمحظفة للقعان الكريم يقولون باستبلال بآيات من صور على تحريف صور أخرى سيأتي معنا أذلة وأمثلة أثناء دراشة هذا ويسأل الله عز وجل أن يزعل ما قلناه وما سمعناه عدة إلى يوم القدوم عليه وبوسيله الى حسن الوصول عليه انه بكل جميل كثير وبالاجابه جديد وهو حسبنا الامل وكيل الاخوه انتظروا, انتظروا, انتظروا, انتظروا اخوه انتظروا معنى بعض المشرفين شكى الله لك مختنتازي وفتح عليكم لكم مثل, لكم مثل هل معنى احد المشرفين نعم لو سمحتم يا إخوة لو يمكن تخصيص غرفة برق أو بكلمة مرور تخصيص غرفة بكلمة مرور لطلاب علم العقيدة لا يدخلها وكلمة مرور لا يدخلها على البجر الإلكتروني سأرسلها إلى من سجل نفسه معي الإيميل أو البريد أكتبه الآن لا يمكن لا يمكن ذلك هذا هو الايميل انا نزلتك ده على المنتبك عن اختتاجي في قسم الدروس الصوتية اللي غصبها ضحمة وضعت فعلا الكتاب عليه البيض الإلكتروني شهاب الدين adrocketmail.com وهو تابع ليهم الإخوة طلاب علم العقيدة يرسلوا إلي باسمهم وسنهم ودولتهم على هذا الإيميل وأنا سأرد عليهم بكلمة المرور لان الاخوات تدخل كيف ما الاخوات ما العنوان سبحانه طيب الاخت ام يوسف لو سمحتم تبع ابلها الاخت ام يوسف تبع ابلها الاخت ام يوسف معانا وعليكم الصلاة والتركات لو سمحتم بيتكم للتوني أخت عشان الأخوات ترسل إليكم بأسمائي يا إخوة الأخوات ترسل إليه لو أرادت بكنية يعني أخت يوسف هذه كنيتها تاجي حجابي بكنية أو لقب إن أرادت الأخوات أن يرسلنا على الأخت لهم ذلك <تصفيق> على ما اظن هذا ياهو لخط يوسف على ما اظن النجوم هذه عن ياهو سؤال محاضرة اليوم ولا بد ان يجاب عليه سؤال محاضرة استخرج من سورة الفاتحة أركان التوحيد الثلاثة توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوضية توحيد العلوهية السؤال وضح السؤال استخرج من سورة الفاتحة أقسام التوحيد الثلاثة استخرج الإخوة الذين أول يوم لهم معنا على منتدى بحر التوبة ستجد تلخيص المحاضرة الأولى والإخوة الذين يلخصون هذه المحاضرة أسأل الله عز وجل أن يجعله في منزل حسناتهم السؤال استخرج من سورة الفاتحة أقسام التوحين الثلاثة أعلم أعلم أخذ تتاجي أعلم هذا لنتدرب لنتدرب على استخراج العقيدة من القرآن تدريب لنا على استخراج العقيدة من القرآن كيف تقرأ الآية وتشعر بالعقيدة وتعتقد فيها اجتهد حاول أن تخرج من صورة الفاتحة أقسام العقيدة الثلاثة الإيميل سأسجل عندي طرف العلم حتى أخصهم بالإمتحانات وكلمة المرور وفي النهاية سيكون لهم عندي شهادة تقدير بله السن